فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلنا أضاء.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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آদاء وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رِيبٍ مِمَّا نَزَلَ عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدُعُوْشُ الله مِّضُورِ اللَّهِ وَدُعُوْشُ اِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ